يسعى العالم ليل نهار في تبصير الناس وفي توضيح الدين لهم فما أحسن أثرهم على الناس ولكن ما أقبح أثر الناس عليهم وللأسف نسمع بين الفترة والفترة من يزهد في أهل العلم تحصل الأمور وتحصل بعض الفتن ويوصي أهل العلم بالهدوء والتمسك في السنة فمباشرة يقول من قل علمه وضعف فهمه لمنهج سلف الأمة يقول أين العلماء وين العلماء ما يتكلمون الأمة تذبح الأمة تقتل هكذا يدغدغون عواطف من جهلة بهذا الدين وكأن العلماء لا يفهمون شيئا كما يقولون في الواقع ولا يعرفون وليس عندهم مشاعر اتجاه ما يحصل بالأمة ومن أوقع الأمة في هذه الفتن غير أهل الهوى وأهل الضلال ثم يتبرؤون وكأنهم ما فعلوا شيئا اخرجوا ثوروا إلى آخر ما يقولون ثم بعد ذلك أين العلماء ما يتكلمون الأمة تقتل الأمة تذبح ومن الذي أوقع الأمة غير هؤلاء الضالين المضلين أخوفوا ما أخاف عليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوفوا ما أخاف عليكم الأئمة المضلين يقعون الناس في المهالك ثم يرمون بالتهم جزافا على أهل العلم وهم أهل العلم الذين يقولون للناس لا تخوضوا في الفتن فإنكم لا تدرون ما عاقبتها لا تدرون ماذا سيقول إليه الأمر تصبروا على ما فيه من شر خير لكم من أن تقعوا في فتن لا تعلمون إلى ماذا يكون منتهاها فإذن ما أقبح أثر الناس عليهم لا يعرف قدر أهل العلم إلا من عرف سبيل أهل النجاة فعرف أثر هؤلاء العلماء على الناس